كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فواكف الغريبة التي لا يفعلها إلا مثل عمر رضي الله عنه ما رواه جابر ابن سمرة رضي الله عنه عن سعد بن أبي وقاص وسعد بن أبي وقاص كان خال جابر ابن سمرة والحديث في الصحيحين قال شكى أهل الكوفة سعدا حتى قالوا إنه لا يحسن يصلي فأرسل عمر إلى سعد من الكوفة طبعا عمر القطاب كان أرسل سعد ما يوقف سنة ليه يغزو وفي سنة 17 سعد بن أبقاط اختط الكوفة هو الذي بناها في زمان عمر وتولاها أو سعد ابن أبي وقاص من سنة 17 إلى سنة 20 أو 21 لما أهل الكوفة شكوا سعدا وطبعا أهل الكوفة مش كلهم كما سيأتي إنما واحد من ضمن الناس اللي هو زي أي واحد في بلد عايز يعمل شكوى يكتب شكوى هو اللي يكتبها ويكتب فلان عن أهالي البلد الفلاني مع أن أغلب أهالي البلد ما يعرفوش حاجة عن الشكوى دي خالص إنما هو استساغ لنفسه أن يتكلم عن الجماهير عشان يكثر يتأل الشكوى يبقى لها قيمة ف بعض أهل الكوفة شكوا سعد بن نبي وقاص إلى عمر حتى زعموا أنه لا يحسن يصلي فعمر الخطاب أرسل إلى سعد فقال له لقد شكاك أهل الكوفة في كل شيء حتى قالوا إنك لا تحسن تصلي فقل لي كيف تصلي والله هذا من أعجب العجب أن يقول عمر لسعد في مثل وزنه وسابقته وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصلي ده سعد بن أبي القاص ده كان ربع الإسلام في يوم من كان هو رقم أربعة ما كانش على الأرض مسلم إلا أربعة منهم سعد بن أبي القاص أسلم قبل عمر وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله وهو أول من أرى قدما في سبيل الله وكان مقربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم التابعي اللي عمالي يقول لن سعد بن القص لا يحسن يصلي يتعلم الصلاة من مين أليس من سعد يعني هيتمعلم بقى هو على أستاذه أهو ده اللي حصل في ناس كده لا حياء عندهم فعمر بن خطاب لم يقل لسعد حتى قالوا انك لا تحسن تصلي ويتبسم مثلا على سبيل التندر لكن عمر مخاصم كما قال ومسؤول حتى لا يقال له حتى لا يقال له يوم القيامة لما لم تنظر إلى سعد كيف يصلي لم يجد حرجا أن يقول لسعد ارني كيف تصلي قال والله يا امير المؤمنين أنا لا أخرم, لا أخرم بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انا أركد في الأوليين وأحذف أو أخف في الأخرين أركد من الركود وهو التطويل الركعة الأولى والتانية من أي صلاة صلاة ربعية أو صلاة ثلاثية يطول يعني يقرأ بعد الفاتحة يقرأ بسورة وأحذفه في الأخرين يعني أخفه يعني الركع الثالثة والربع أخف من الركع الأولى والثانية قال عمر ذلك الظن بك يا أبا إسحاق ثم أرسل نفرا من المباحث مع سعد مأبي وقاص إلى الكوف التهم الثلاثة غير الصلاة اللي كانت موجهة إلى عمر اللي جات في التقرير أن سعدا لا يسير بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية تلت تهم بالإضافة للتهمة الرابعة اللي هي إيه أنه لا يحسن صلي فأرسل عمر رضي الله عنه سعدا رضي الله عنه مع جماعة إلى الكوفة طبعا منتدى الناس آنذاك أو المكان الذي كانوا يتمعون فيه كان المسجد فدخلوا كل مساجد الكوفة خلوش مسجد في الكوفة إلا ما دخلوه الصلاة جامعة الناس كلها تجتمع الجماعة قال لهم موفدين من قبل عمر يا أهل الخير ما تقولون في ساعة فيثني أهل المسجد عن بكرة أبيهم خيرا ويقولون معروفا يطلعوا من المسجد دا يدخلوا من المسجد دا ومن المسجد يدخل المسجد دا حتى وصلوا إلى مسجد لبني عبس يا جماعة الخير ما تقولون في سعد أثنى أهل المسجد جميعا خيرا ما عدا واحد أم دعي عليه زي ما بنقول كده يكنى أبا سعدة اسمه أسامة بن قتادة قال أما إذن شتنا طالما حلفتنا يعني فإن سعدا لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية يبقى هو اللي بعت التقرير لعمر بقى لأن هي نفس التهم أم سعد بن أبي وقاص لما سمع هذا الكلام قال أما إني سأدعو بثلاث دعوات اللهم إن كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة فأطل عمره واطل فقره وعرضه للفتن يا سلام شوف التربيه شوف سعد كيف احترز بقول ان كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمعه احترز اهو ممكن انا اشتكي رجلا من الناس انا لا اقصد التشهير به ولا أقصد إن أنا أفضحه ولا أن أحط من قدره أبدا ما فيش عندي أبدا ولا معنى من هذه المعاني بس عندي مقدمات مغلوطة المعطيات اللي عندي ادتني الحكم في هذا مغلوطة يعني مثلا إن سعدا لا يسير بسرية يعني لما بيخزوا ما بيخرجش مع الجيش طب ما داي مسألة اجتهاد ممكن يبدو لسعد ألا يسير حتى يرعى البلد زي ما عمل في يوم القادسية وسعدنا ما في القادسية إنما كان سعد ما لا يباشر القتال فممكن اجتهادا منه يرى أنه يفضل في يعني البلد أو أنه يفضل خلف الجيش يسدد ويقارب ويوجه والكلام ده فهو إذا قال لا يسير بالسريع هو صادق لكن هل سعد لما ترك الغزو كان مهملا للغزو؟ لا ما كانش مهم للغزو فالرجل ده ممكن يبقى عنده حق في الصورة الظاهرة من ترك سعد للغزو أو مثلا عندما يقول لا يقسم بالسوية تمه العطاء من بيت المال ممكن يخضع لي وجهة نظر المعطي تم عمر بن الخطاب مثلا لما كان بيوزع بقى من بيت المال المال على المسلمين أعطى ز... أسامة بن زيد أكثر من ابنه عبدالله بن عمر فعبد الله بن عمر اعترض وقال له أنا أقدم منه وغزوت غزوات هو لم يغزوها فكيف تعطيه أكثر مني فشوف عمر بقى كان وجد نظره هي. فقال إن أباه بن حارثة. كان أحب إلى النبي من أبيك وهو كان أحب إلى النبي منك يبقى إذن العطاء كان مقرونا بقدر قرب المرء من النبي عليه الصلاة والسلام إذا افترضنا جدلا أن عبد الله بن عمر لم يراجع عمر بن الخطفي هذا فإن أنت زي تدي الأسامة أكثر مني. مش كان دي ممكن تفضل علامة استفهام في صدر عبد الله بن عمر وممكن بينه بالنفس يقول مثلاً ظلمني أبي أعطى أسامة أبزي ولم يبلغ بلاء. فممكن تكون دي قادم قادم في الصورة الظاهرة أنه فضل ده على ده فممكن دي تبقى معلومة مغلوطة عندي أنا لو عرفت لماذا فضل هذا على ذاك كان ممكن أقول عنده حق بس أنا ما عرفش فممكن الإنسان يكون عنده مقدمات أو معطيات مغلوطة أطلع أتكلم في هذا الإنسان والده ظالم ومفتري وإلى آخره والكلام ده وعمل يقرب أقرباء وأرحامه وإلى آخره والكلام ده إبه أنا المعطيات مغلوطة وإن كان قصدي صالح وإن كان قصدي صالحا إبه ممكن يكون أبو سعد ده لما قال إن سعدا لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ممكن يكون عنده مقدمات مغلوط وهو صادق النية لا يقصر أن يطعن يعني على سعد عشان كده سعد بن أبي وقاص احترز قال اللهم إن كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمع وحق لأهل التقوى أن يحترزوا قبل الحكم على الناس قبل ما ده ظالم ده مفتري يقول إن كان الأمر كذا وكذا وكذا فهو كذا وطبعا رائدهم في هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل قال يا رسول الله ما الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته فانظر إلى هذا الاحتراز إن كان فيه ما تقول أهو أرأيت إن كان فيه ما أقول مالوش فقد اغتبت إنما احترز إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهتة. فسعد النبي القص قال اللهم إن كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة دع عليه دعوات كل دعوة تناسب تهمة التهم التلاتة إيه إن سعدا لا يسير بالسرية أي لا يغزو ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية إذن عندي النفس والمال والدين لا يسير بالسرية أي بنفسه ولا يقسم بالسوية ده المال ولا يعدل في القضية ده متعلقة بالدين لأنه نفى عنه العدل فأمدع عليه ثلاث دعوات كل دعوة ناسب تهمة. قال إن كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة فأطل عمره أهدي متعلقة بالنفس وأطل فقره أهدي متعلقة بالمال وعرضه للفتن ودي متعلقة بالدين منحوس وقف في سكة سعد لأن سعد بن أبي القاس كان مستجاب الدعوة واستجاب الله عز وجل لسعد في هذا الرجل يقول عبد الملك عبد الملك ابن عمير راوي هذا الحديث عن جابري ابن سمرة التابعي تابعي هذا الحديث لقد رأيت هذا الرجل اللي هو أبو سعد اللي سعد داع عليه طال عمره